بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدة مشاهدة قناة أقرأ بكم وأشكركم حقيقة على متابعتكم لنا وأحي أيضا الشباب الذين معي وأشعر حقيقة لكم ولهم بالامتنان يعني لمشاركتنا جميعا في هذا البرنامج نحن في هذا البرنامج القوارير عادة نتكلم عن أشياء تتعلق بنساء السلف والنساء التي كان لهن تأثير يعني إما في دعوة، إما في تربية أولاد، إما في تجارة، إما في نشر الإسلام، إما في اختراعات أو غير ذلك ليس فقط نساء السلف بل أيضا نعرض أحيانا أيضا لبعض النساء في الواقع كنت أقرأ قبل أيام حادثة لسعيد بن المسيد سعيد بن المسيد، واحد من العلماء وعنده طلاب وفقد واحدة من طلابه كان هذا الطالب اسمه أبو وداعة وطالب جيد ففقده يوم يومين ثلاثة أيام ثم في اليوم الرابع جاء الطالب فلما انصرف الطلاب أمسكه على جنب في المسجد قال لماذا بس ثلاثة أيام عن الدرس يعني انت غايب ثلاثة, ثلاثة أيام قال والله يا شيخ يعني ماتت امرأتي وانشغلت يعني دفنها والعزاء وكذا فغبت ثلاثة أيام فقال طيب تزوجت قال من يزوجني انا امرأتي بالكاد صبرت علي على فقري من يزوجني ما عندي الا دراهم معدودة قال انا زوجك قالها قال بنتي عالمة فقيها خطبها ابن الخليفة ولا زوجته فسئل بعد ذلك طبعا قيل لما لم تزوج ابن الخليفة فقال انا اريد زوجا يكون لامرأتي وحدها ليس مشتركا بينه وبين غيرها شوف العقل يعني لابنتي وحدها يعني يقول ابن الخليفة عنده جواري وعنده أصدقاء أما لما يكون زوج مسكين على قد حاله في الغارب يكون هو مع مع ابنتي دائما والمرأة كلما صار زوجها أقرب لها ومحتويها وجالس معها ويصرف وقته لها تكون مستمتعة فقال له طيب خلاص أزوجك فشاور ابنته ووافقت وجاء وعقد له الزواج في نفس اليوم يقول أبو داعه فذهبت إلى بيتي وأنا غير مصدق يعني تزوجت ابنة سعيد بن المسيب يقول فلما كان في الليل وضعت زيتا وزعترا وخبزا أتعشى فقير على قد حاله يعني يأخذ الخبز ويضعه بالزيت والزعتر ويأكل يقول فطرق علي الباب فقمت وقلت من من بالباب قال سعيد قال فطرق في فكري كل شخص اسمه سعيد إلا سعيد المسيب ما توقعت إن سعيد من المسيب يعني تخيل أنك لما يكون في واحد من كبار علماء البلد ويطرق عليك الباب كذا من غير معاد ويجيئك والناس يعني يتقاتلون حتى يظفروا منه بدقائق معدودة يقول فجاء في بالي كل واحد اسم سعيد إلا سعيد بن المسيب فتحت الباب إلا سعيد بن المسيب قلت الشيخ قال نعم قال ورأيت سوادا وراءه امرأة نابسة يعني عباءتها فقال سعيد بن المسيب إنا قد كرهنا أن تبيت عزبا الليلة وأنت متزوج فاحضرنا لك مرأتك يقول ثم ابتعد وشوف بساطة الزواج عندهم ابتعد وقال دخلي يا البنت دخلت ولما الرجل إلى الآن غايب عن شعوره ما يدري يعني ما هم صدق يظن في حلم يقول فلما أغلق أبوها الباب حتى هو وقف كذا قال سعيد سلام عليكم أغلق الباب قال فوقعت أغمي عليها البنت الحياة. من شدة الحياء يقول فضاق صدري يا بنت الناس قومي لا تورطيني لا بليلة العرس يقول فصعدت إلى أمي وناديتها قلت يما أمي إلى ما تدري عن قلت يما أنا تزوجت قالت يا ولدي تزوجت كيف تزوجت قال والله يا أمي تزوجت ابنة سعيد بن مسيب قالت يا ولد تمزح قلت يا أمي شبيها تحت مغم عليها تعالي دبريني يقول فجاءت أمي ويعني إيقظتها مما هي فيه وأقسمت علي ثلاثة أيام ألا أدخل بها تقول حتى نجهز لك عروسك ونؤانسها قليلا البنت متفاجئة بك يعني. يقول فدخلت بها بعد ثلاثة أيام يقول فلما يعني بدت معها ليلتين أو ثلاث أردت أن أخرج إلى الدرس درس الشيخ فقالت إلى أين تذهب وعجبت به ومبصت قلت أذهب إلى درسي سعيد يعني درس الشيخ قالت ولماذا تذهب إلى درس سعيد قلت أطلب العلم قالت كل ما في رأس أبي من العلم هو في رأس تعال أجلس أدرسك أنا العلم يقول فأخذت وأقرأ عليها المتون يقول فلما كبر وصارت عالم من العلماء كانت الفتوى تخرج بتوقيعين بتوقيع زوجته العلم. المقصود حقيقة عموما زاء حاجة الإنسان إلى الزواج حاجة فطرية طبيعية ولو يعني ترى الآن كثير ربما من يعني دعاء الفتيات ودعاء الشباب أكثر عن الزواج اللهم ازوجني اللهم ارزقني زوجة اللهم ولا أذكر أني قلت لواحد من الشباب الله يزوجك اللي قال آمين آمين أحيانا نقول الله يرزقك في الجنة فيقول في آمين صوت من خطط إذا قلت زواج اشتغلت البطاريات الزاكتة عند مدرعة المتزوجين نتكلم عن العجباب <تصفيق> حتى ما تسبب لي مشكلة أيضا بسبب سلطان ما هي الشيخ اللي حاصل الآن بعض القنوات الخضائية وبعضهم في الانترنت من الدعوة للزواج ويدعون أنهم يفقون بين الزوجين بل أنه أدها وأمر أنهم الآن يعني يفسرونها لك تفصيل يعني يقول لك طولها وحجمها في القصر عجيب يعني هذا يعني هذا شيء انا يعني ما اقول لك اسفل انترنت ولا في الفضائيه في الفضائيه اول ولا قوه حول يعني, يعني, يعني هي ترسل مواصفاتها الطول 165 الخصر ما ادري كم الوزن والله كل شيء تتصوره يا شيخ يعني تطوروا الى وصلوا مرحلة اكثر المرحله لك انت والمشترك الثاني بدون قناه البنت نفسها اتراسل انا ليش بكوننا مع بعض بدون بدون على ما رأيك في هذا يا طيب أنا بستفسر عن شيء أنا عندي معلومات عن هيسيرة لكن ربما تفيدني أكثر كيف طريقة توفيقهم بين الشباب والفتيات؟ هل يعطونك رقم معين أو كذا؟ إذا اتفقت إذا أنا أرسلت مواصفاتي وهي أرسلت مواصفاتي طيب الآن أنت أجبك المواصفات الخلانية أنت لهم رقم هم أنت تتكلمهم عليه يعطونك رقم الفتيات أول عكس يعني درجه انه ما لا اهل ولا ولا يعني ما فيه جديد. ممكن اهلها ما يدرون البنت انا شرحت انت وياها قعدت ساعه خلاص نقدم هذاك عليها اذا هي وافقت قالت خلاص اوكي اعطوني رقمك انا اتفقنا لا إيش؟ بزعمهم مع الفتحات على طول يعني بدون علاقة قنات بأي شيء. إذا تشوف المواصفات ترسل على رقم الاشتراك حقها رقمك أنت للبنت نفسها. أو هي ترسل لك رقمها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <دلوقتي تصفيق> أظنها وصلت الآن إلى كم قناة؟ أظنها ستة أو سبعة قنوات. <تصفيق> الآن كلها في <تصفيق> في هذا الحال. إيش يستفيدوا ماديا هم؟ أصحح. سعر الغسالة. الغسالة. آه. أممم وربما يأتيهم في اليوم خ ألف رسالة, رسالة. رسالة. أكثر رسالة ما يرسل إهبال يعني, يعني يرسلها كذا حتى بعض المسيين يعني يتع يما لقي أحد يأخذ الظهر وتعلق <تصفيق> بها القناة حوله وراقوته عشان تشترك كبيرة أكثر من رسالة عجيب يسدر جون يسدر فيقولك في شيء من هذا القبيل يقولون تم وصول كذا أرسل كذا وكذا حقيقة يا جماعة أنا طبعا سمعت عنها ورأيت قناة أو قناتين منها طيب مواقع الإنترنت اللي فيها مثل هذا هي نفس الطريقة في عدد مواقع الإنترنت تقريبا مواقع لها إدارة بنفس الطريقة بس الله هم لكن يبدو لي أن القنوات يعني أكثر فتكا من صاح التعبير أنا جاءني مرة رسالة على هاتفي فتاة تقول أنني تعرفت على شخص عن طريق إحدى قنوات التي توفق بين رأسين تجمع بين رأسين اللي هي قنوات متعلقة بأمور الزواج وغير ذلك تقول ثم أصبح يلعب بأخلاقي وكل يوم نعم لكن ارسليلي صورتك حتى أنا أقرر أتزوجك ولا لا أنا موافق لكن إليه وأنا ترى إنسان جاد وأنا مدريش تقول حتى عبث بعواطفي إلى درجة أنه قال لازم نطلع مع بعض حتى يتأكد إذا تصلحي لي ولا لا شب إلى هالدرجة يعني كيف بجربها أعوذ بالله يعني هذا حقيقة هو حقيقة يعني البغاء الذي كان في الجاهلية والمرأة تدعو إلى نفسها أو هناك أشخاص يعني, يعني يجمعون بين الرجال والنساء بالحرام هذا حقيقة طريقة من الطرق أنا وصلني عدد من الشكاوى يعني عبر الهاتف عبر الإيميل من فتيات يعني كنا يعبث بهن عبر هذه الطريقة وشباب أيضا تائبين اتصلوا بي جاءني واحد في المسجد قبل فترة صلى معي الجمعة وقف معي وقال يا شيخ هذا الهاتف وطلع لي جوال معه قال يا شيخ هذا الرقم يتلقى يوميا ما لا يقل عن 200 إلى 300 اتصال كلها يا شيخ غزل قلت كيف؟ قال أنا يا شيخ على مدى سنتين أراسل جميع القنوات التي فيها إما أبحث عن زوجة أنا إنسان جاد ومدري إيش يقول أراسلها رقمي هذا يقول حتى بدأ ينتشر بين البنات أنفسهم يقول والآن أنا تبت والله يا شيخ الآن أنا مقفلة لو أشغله ووقفة أمامك ستجد الرسائل واحد ثلاثة أربعة خمسة الرسائل التي تأتيه لما يكون مقفل بهذا الشكل لذلك أنا أقول أولا لا ينبغي أن تكون الفتاة خفيفة العقل وتجلي وراء كل قناة يعني تنشر أنها يمكن أن نبحث لك عن زوج وغير ذلك هذا أمر الأمر الثاني كون الفتاة تتعرف على شاب عن هذا الطريق ربما ايضا شعر الشاب بعد ما يأخذها انك انت اللي عرضت علي نفسك اصلا انت اللي جاية تبحثين عني انت اللي فما تشعر بالعزة ليس يا اخي مثل البضاعة التي ذهبت ان تبحث عنها في السوق لذلك تلاحظ اذا اهدي اليك شيء غلاته عندك وحجمه عندك وقدره ليس مثل الشيء الذي تعبت حتى بحثت عنه ووجدته يختلف عادة عادة قليل حقيقة قليل من اتزوجت هذه في أماكن ذكر للزوجات ما يزوجون إذا على الأقل يعني حسب ملاتهم ومبادئهم تعرف عليها في الشارع وشوف إذا جبتك زواجها لكن مستحيل لا أنا لاحظ على القنات سعيا حقيقة أنا لاحظت أنها ما فيها ما فيها جدية وليس لها نتاج إنما هي مثل ما ذكرت عمر إنهم يأخذون من ثلاث أربعة خمس رسائل حتى وربعة ضوابط حتى ما, فيه. ما فيها ضوابط حتى في وضع لها ضوابط ما ما تنجح العلاقات وهي أصلا ما لها ضوابط أنا أساساً العلاقة مستحيل تنجح طبعا أبو سلطان كونه نقول مستحيل يعني يقول غالبا يعني يقول مثلا لو حصل 100 زواج سينجح منها 6-7 مثلا في الغالب بهذه الطريقة لأن حتى الفتاة ستقدم تنازلات لأجل أنه يتزوجها فأنا حقيقة أحذر إخوتي وأخواتي من المشاركة فيها ويعني يوجد بعض الخطابات أو الخطابين صح التعبير الثقات يمكن الاستعانة بهم يعني لو أمرأة مثلا عندها بنات ما تزوجوا ماذا تفعل ممكن تتصل على أحد الخطابات أو الخطابين تقول ترى عندي بنتين أعمارهم في يعني كذا وكذا وإذا في أحد مناسب إلى آخره أما حقيقة أن البنت تبدأ تراسل هذه القنوات وتجعل اسمها عندهم وصفات خاصة إذا كانت تذكر وصفات أيضا بهذه الطريقة حقيقة هذا أمر مزعج جدا ولا ينبغي أن يلعب بالعواطف وأنا أقول حقيقة لكل شاب يلعب بعواطف الفتيات لا تأمن دعوة عليك في آخر الليل أو ربما ابتلاك الله تعالى بأنواع من الفقر والهموم والغموم بسبب هذه المعاصي التي تؤذي بها أعراض المسلمين مزيح. سأستمع ما عندك سلطان بعد الفاصل هذا القصير إن شاء الله. ثم نعود إليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نعود لما كنا في حكيت نعم سلطان كنت أذكر أنا كنت بس, بس أقولك إنه بعضهن مثلًا الأمهات أو بعض البنات نفسهم إنه يبرونك ما يلجأ الخطاوة إلا اللي مثلا ما مشيت عربي أو بدت عنس أو يحسون بحرج أو بنقص إنه خير إن شاء الله أنا أروح الخطاوة ليش وش ناقصني م. أنا طبعا ما أرى ما أرى هذا له يعني أنت في مشكلة أن تذب الخطار يا أخي الرجل الصالح الذي رآه موسى قال إني أريد أن أكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج ذكرنا سابقا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما تأيمت حفصة لما مات زوجها ذهب إلى عثمان قال إن شئت أنكحتك حفصة ذهب إلى بكر قال إن شئت أنكحتك حفصة فهذا ليس عيبا عموما أن يختار يعني الرجل لابنته الرجل المناسب هذا ليس عيبا لكن كذلك كون الفتاة تبدأ تردد الشباب عنها ويعني تعرض عن الزواج حتى يتقدم سنها ثم ترضى بربع رجل ليس فقط برجل كامل ترضى أن تكون رابعة نقول أنت يا ليتك لما جاءك الخير من البداية قبلتي تي أيضا مروان شيخ خجرة العادة بين القبائل أنه كل شخص يعني يتزوج بنت عمى أو بنت خال عكس تماماً إذا كان شخص يتوج مثلا غير خارج القبيلة، <تصفيق> فيكون مثلاً يقوله لا أنه ما في تكافؤ في القبيلة أو ما في تكافؤ في القبيلة جميل. طبعا مسألة التكافؤ في النسب ذكرها الفقهاء أنها يعني ذكرها بعضهم أنها من شروط النكاح أن يكون هناك تكافؤ يعني أن تكون المرأة مثلا من قبيلة والرجل من قبيلة أيضاً كلاهما قبائل ينتسبون إلى قبيلة أو ألا يكونوا من الموالي. الموالي الذين هم أصولهم يعني ربما كانوا عبيد مماليك ثم, ثم أعتقوا يعني هذا على قول عموما لكن شرط التكافؤ ليس عليه دليل شرعي من الكتاب أو من السنة لكنه كلام للفقهاء بناء على أن لا تقع مشاكل بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدة بن حارثة وكان مولى يعني كان يعني عبد مملوك واعتق مولا زوجه من زينب وكانت زينب من رؤوس القرشيات بلال رضي الله تعالى عنه وهو عبد أسود حبشي تزوج ثلاث من قريش ثلاث من نساء قريش تزوج فكان المقياس عندهم هو المقياس الديني الشرعي كما قال الله تعالى إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وقال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما قال لتفاخروا إنما قال لتعارفوا فما ما في بأس أن القبيل يتزوج غير القبيلية أو غير القبيل يتزوج القبيلية ما في بأس شرعا في هذا إلا إذا كان سيؤدي إلى مشاكل ربما في القبيلة وفي العائلة وخصومات ومقاطعات ونحو ذلك فتجنب هذا أو لا أنا أعلم طبعا أن هذا موجود ربما في بعض الدول دون بعض يعني بعض الدول ممن ربما يشاهدون الآن يعني ليس عندهم مثل هذا الشيء اجبار البنت الشيخ على ولد عمها أو احسنت هذا موزود ايضا هذا هذا ما يجوز لما جاءت ستاة الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع خسيسته تقول ابن اخيه ما حد زوجه قال ابي يا الله زوجت ابنتي له يا رسول الله انا ليش يزوجني فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت ردت نكاحه انا اتسخ النكاح الان لان النكاح باطل انت غير موافقة إنشئت فسخردت لكاحه الآن فقالت لا يا رسول الله بل أنا موافقة لكن أردت أن يعلم الآباء ألا سلطان لهم أنتي زوجي بناتي في المهر العائلة أنا موافقة لكن مرة ثانية يتأد بالباقون حتى مرة ثانية ما يأتي واحد الزوج بنت غصب عنها المقصود أن ما يجوز أنه يلزمها والمشكلة يا أخي إن بعض الفتيات اليوم مع الأسف وأنا في حلقاتي ترى ما أريد هيج الناس لكن طالبوا بحقوقكم يا أخي في في رجل دخل في قضيته هنا مع واحد من المشايخ كنا يعني دخل لحلها عنده ثلاث بنات أصغرهن عمرها 25 وعشرين وأكبرهن ثلاث فالرجل كل من جاء يخطب يطرده ما عندي بنات للزواج ما عندي هكذا وهو رجل أصلا غير صالح يعني رجل يسافر إلى الخارج ويفسق ويشرب خمور وكذا رجل قريب من الستين عمره فالبنات يعني وصلت أعمارهن من هذا السن والأب هكذا من غير سبب. حتى رجل تاجر يعني لا نقول يحتاج إلى وظائفهن ورواتبهن فاتصلت إحدى بناته بهيئة الأمر بنعرف عرف المكر، المنكر وكلمت صاحبي هذا الشيخ محمد الماجد قالت لي يا شيخ أنا عندنا قضية كذا وكذا وكذا بالله يعني حلوا الموضوع فقال أعطيني رقم واحد من إخوانك فكلم أحد إخوانها شاب عاقل قال هل الواقع كذا قال نعم والله يا شيخ وأنا حاولت في أبي عدة مرات لكن أبي رافض وصعبها أذهب وأشتكي أبي في المحكمة ليش طيب؟ قال طيب انزع ولايته الولاية عندك تكون أنزوجهم قال والله يا شيخ ما أريد مشاكل يقول الشيخ فذهبت بنفسي إلى القاضي وشرحت له الموضوع وأخبرته باسمهم يقول فاستدعاه القاضي ليتفاهم معه فجاء وسأله قال نعم ما أبغى أزوج بنات ليش طيب بعض الناس أني مرض نفسي ما أريد أزوج فنزع القاضي الولاية منه وجعلها عند أخيه ليس عند أخو البنات لأن أخو البنات خايف جعلها عند عمهن فتزوج من الثلاث في شهر واحد تخيل فوسيادات مبسوطات الآن أظن صار لها سبع سنوات القصة فالمقصود المشكلة بعض البنات ترضى بالخنوع والانكسار يا أختي في قضايا في محاكم ويعني إذا كانت في غير يعني المملكة العربية السعودية او مثلا كانت في بلد ربما ما يكون القضاة يساعدون في مثل هذه المسائل عندك يعني من يحل المشكلة من اقوام يكون لهم تأثير عم خال احد من العائلة كبير في السن هيئات حقوقية, حقوقية جيد ممكن تدخل في الموضوع دون ان يستغلوك ايضا لا بد الفتاة ايضا ما يستغلها اللي ستذهب إليه أهم شيء أن لا تسكت البنت ويصل عمرها إلى الأربعين مثل الفتاة التي نزل بها الموت عمرها خمس وأربعون سنة وهي لم تتزوج وأبوها يرد الناس يقولون فلما جاء أبوها عند رأسها وهي تموت قالت يا أبي قل آمين قال آمين قالت الله يحرمك من الجنة مثل ما حرمت من الزواج لحوه. لأنها المرأة يا جماعة يعني فيها من الشوق حقيقة إلى الزواج كما عند الرجل من الشوق لكن بعض الآباء ربما لا يتصور مثل هذه القضية خلال البلد الشيء خيره يخجل إنهم يشتكون من أب لأباءهم. صحيح. أحياناً تخجل أو يكون. يكون في حرج. حاجة. أنا راح أطالع يعني. شو أه... شوف يا أخي القضية إذا كل مرة نقول أنا والله أخجل أنا والله الإنسان الجبان لا ينجح في الحياة تريد تنجح في الحياة كن شجاعاً شجاعاً في استخراج حقوقك شجاعاً حتى في نصح الناس في اتخاذ قراراتك. في حياتك الإنسان الجبان عمره ما يبني مشروع في الحياة أبدا دائما الإنسان المبادر المقدام الجريء هو الذي يكون له بصمة في حياته وينجح في حياته أما الإنسان الجبان لن ينجح لا في زواج ولا في في تربية أولاد ولا في تأثير في الأمة ولا في فتح مشروع تجاري ولا في عمل ولا في شيء لا لا أن يكون مسألة منضبط بالضوابط الشرعية في مسألة أخيرة حقيقة أيضا مهمة فيما يتعلق بالزواج أن الفتاة عندما يخطبها أحد يعني لا ينبغي أن تشترط فيه شروطا ربما لا تكون مجتمعه إلا في عدد من الرجال يعني تقول لا أنا أريده يكون جميلا مثل فلان وقويّاً في بدنه مثل فلان وكثير المال مثل فلان وتختار أربعة أو خمس صفات متفاوتة في رجال تريدها في رجل واحد. ثلاثة كذلك الثلاثة في, في, في واحد. كذلك الزوج لما يريد أن يأخذ أن يعني أن يخطب امرأة ينبغي عليه أن يكون منضبطا في مثل ذلك. لا تكون القضية عنده يعني ربما إن خدع بالنظر إلى بعض من يراهن في التلفاز. وأعجب بهن ويبغى واحدة تشبه فلانة بتموت وانترالقة تشبهها ربما يعني ربما لا تجد هذا وغالبا مساحيق وغالبا أو مساحيق وحيانا عمليات تجميل أيضا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا تاما يدعوه إلى طلاقها أو فراقها قال إن تريها منها خلوقا رضي منها آخر كأن الرجل يكره من امرأته بعض الأخلاق لا يعني أنه يطلقها أو يفارقها لا سيرضى منها أمور أخرى وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوجه إليه في مسألة أخيرة أيضا تذكرتها قبل ان, قبل أن نختم وهي في الحقيقة تساهل بعض الناس اليوم ببعض أنواع الزواج الذي خرج جديدا عندنا ما يسمى بزواج المسيار و والمثفار لما يبغى يسافر يتزوج له وحده يقضي معها شهر برا ثم إذا رجع الزواج السياحي هذا أيضا يسمى وغير ذلك حقيقة يعني أحيانا قد يجد المتزوجون بمثل هذه الأنواع يجدون مخرجا فقهيا لها المرأة تقول أنا أتزوج لكن في زواج المثفار تقول لكني لا اشترط ان تعطيني نافقة ولا تبت معي ليلة وليلى أبد متى ما اردت ان تأتيني الى اخر لكن المشكلة يا اخي ان صار فيها نوع من العبد باعراض الفتيات واصبح بعضهم ايضا لا يدقق في انتهائها من عدتها وربما تزوجت أربعة رجال او خمسة خلال سنة واحدة حقيقة فلا تخرج من عدتها وربما تزوجت ثلاثة في وقت واحد أي ف يعني هذه الأمور قد يكون أحيانا هناك مخرج لكلام الفقهاء فيها وقد يجدون أيضا أدلة يعني أبو بكر رضي الله تعالى عن كان عنده مرأة في السنح يعني في بعض عوالي المدينة العوالي يعني بعض المتنزهات أو البساتين التي حول المدينة وكان يذهب إليها في الأيام يعني كل ثلاث أربعة أيام يذهب عندها ليلة فهذي يستدلون به عموما على المسيار يعني أن المرأة إذا قالت أسمح لك إنك لا تبيت عندي بالقسمة الشرعية هذا جائز لكن مع ذلك أنا الذي أتكلم عن مسألة يعني اللعب بالعواطف وعدم التدقيق وربما تزوجت يعني زوجها غير وليها أحيانا يزوجها ابنها وهو والدها موجود أحيانا بعضهم يكون ابنها مثلا ربما لم يبلغ أحيانا أيضا وهو الذي يعقد لها حتى ما يعرف أبوها أنها تزوجت ومشاكل تحصل في هذا لابد أن تضبط المسألة بهذه الضوابط الشرعية أسأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير وأن يرزقكم زوجات صالحات إلا إلا أنتم لا, لا <تصفيق> لأنكم متزوجين أنتم خلك عاقل لا تجيب لنا مشاكله مروان وأسأل الله تعالى أيضا نجذئكم أن أنتم أيها الأخوات وأن يعني يعفى أو يعني يعفى شبابنا وفتياتنا ب زوجات وأزوال صالحين وأن يكتب لنا وأياكم السعادة الدائمة أشكر لكم انصافكم وأشكر الشباب زملائي أيضا معنا أشكركم من مشاهدي قناة كرا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله, الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.